بحبه من أول دقيقة قلوله قلوله قلوله قلوله الحقيقة قلوله بحبه بحبه من أول دقيقة قلوله بحبه ومتوهني حبه احب في بحور الغريقه أباين جريقه أباين جريقه بحور الغريئة بايون جريئة بايون جريئة كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلب الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلب الخالي فات رمش القري وندمني وفجى ما عيون توهني فات رمش القري وندمني وفجى ما عيون توهني قولوا ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولوا ندهني ليه يارني وشغلني علي بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد حور غريبه ابو يون جريئه ابو فات جنبي وعيون حبيبي نسوني لعيش جنبي عيش جنبي فات جنبي وعيون حبيبي نسوني لعيش الجنبي جنبي عايش جنبي بصت له اا وفرحت عيني انا اديته بصت له اا وفرحت عيني انا اديته وقوله يقول لعني يا خرب ده كله الاخر الده كله ايه ايه, ايه صحي لقلبه ايه, ايه ايه نسي لحبه لعيو تعذيب طال شوقي وطال تعذيبى والامتحاناري لهيبي لهيبي طال شوقي وطال تعذيبى طال شوقي وطال تعذيبى والامتحاناري لهيبي لهيبي أوصف له غرامدة كله وفي أول مقابلة حقوله أوصف له غرامدة كله وفي أول مقابلة أقوله وأحلف له بليالي الشوق ونجوم الزمن اللي فوق وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السمن اللي فوق إزاي قلبي حبه والبال مش من أول دقيقة أبا ينجد توهن حب في بحور الغراب.